أفضال للناس جميعا أهديها للتائب أرجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق والأمانة والوفا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 هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى وفي هذه الليلة المباركة عنوان الحلقة ماذا تعرف عن الإسلام ماذا تعرف عن الإسلام أتوجه بهذه الحلقة إلى كل مسلم ليعرف فضل الله عليه عندما اختاره للإسلام واختار الإسلام له قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة قال تعالى حاكيا قول إبراهيم عليه السلام يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتنا إلا وأنتم مسلمون فالحمد لله الذي اختارنا للإسلام والحمد لله الذي اختار واصطفى الإسلام لنا هذه الحلقة أتوجه بها إلى كل مسلم ليعرف نعمة الله عليه عندما جعله مسلما ثم أتوجه بها إلى كل أحد من غير المسلمين وأعرفه ما هو الإسلام وأدعوه من خلالها إلى الإسلام أتوجه بهذا الكلام إلى نصارى مصر ابتداء لأنهم, أب لأنهم شركاؤنا في الوطن ونحن وهم درجنا على تراب بلد واحد وشببنا على أرض وطن واحد والأقربون أولى بالمعروف وأبر البر لغير المسلمين أن ندعوهم إلى الإسلام والله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وأبر البر أن ندعو الناس إلى الحق وأبر البر أن ننهى الناس عن الباطل هذه الحلقة أتوجه بها إلى كل نصارى مصر وأتوجه بها إلى كل إنسان في هذه الدنيا هذه الحلقة أتوجه بها إلى كل إنسان سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو ملحدا أو عابد بقر أتوجه بهذه الحلقة للجميع أيها الناس ماذا تعرفون عن الإسلام أيها المسلم ترى لو سألك يهودي أو نصراني أو بوذي ما هو دينك فقلت له إن ديني الإسلام فقال لك وما هو الإسلام حدثني عن الإسلام كلمني عن هذا الدين فبأي جواب ستجيب وبأي رد سترد لو ذهبت إلى الجامعة ودخلت إلى أي كلية وأعطيت لكل طالب وطالبة من أبنائنا وبناتنا ورقة وقلت لهم يا شباب اكتبوا كل ما تعرفونه عن الإسلام في هذه الورقة يا ترى هل ستنتلئ الأوراق ويحتاجون إلى أوراق وأوراق وأوراق أم أن الواحد منهم سيكتب عشرة أسطر ويضع نقطة ويضع القلم يا مسلم ماذا تعرف عن الإسلام ؟ ما هو الإسلام ؟ الجواب الإسلام دين الله عز وجل الذي لا يرضى غيره ولا يقبل بسواه ما هو الإسلام واحد الإسلام دين الله عز وجل الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بدين سواه قال عز من قائل إن الدين عند الله الإسلام قال جل جلاله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من ما هو الإسلام؟ الإسلام دين الله الذي لا يرضى بغيره ولا يقبل سواه ما هو الإسلام؟ الإسلام دين جميع الرسل من آدم عليه السلام إلى مسك الختام وختام المسك محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان لآدم دين إلا الإسلام والله ما كان نوح وإبراهيم وإدريس وعيسى وموسى ولوت وصالح وإسحاق وإسماعيل وإسماعيل هود لم يكن للأنبياء أي دين سوى الإسلام الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه الإسلام دين كل الرسل دين جميع الأنبياء قال رب الأرض والسماء شرع لهم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يعني يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه الله عز وجل يقول إن دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ودينك يا محمد دين واحد الإسلام قل كانوا على الإسلام قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه حكم الله بأي أحد يدين بدين غير دين إبراهيم بأنه سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 ماذا تعرف عن الإسلام واحد الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين جميع الرسل من آدم عليه السلام إلى مسك الختام وختام المسك محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف عن الإسلام الإسلام دين أمر أتباعه بالإيمان بكل كتب السماء المنزلة على جميع الرسل والأنبياء الإسلام دين يلزم أتباعه باحترام كل الرسل وبتوقير جميع الرسل وبالإيمان بجميع الرسل والأنبياء لا توجد أمة على وجه الأرض الآن تؤمن بكل كتب السماء وبجميع الرسل والأنبياء إلا أمة الإسلام سؤال هل يؤمن اليهود بعيسى عليه السلام؟ لا والله يكفر اليهود بعيسى عليه السلام ويسبونه بألفاظ تقشعر منها جلود أهل الإيمان سؤال هل يؤمن اليهود بمحمد عليه السلام؟ الجواب لا سؤال هل يؤمن اليهود بالقرآن والإنجيل الجواب لا سؤال هل يؤمن النصارى بالقرآن الكريم لا هل يؤمن اليهود بالقرآن الكريم لا يغفرون بالقرآن هل يؤمن النصارى بالنبي محمد لا يغفرون به هل يؤمن اليهود بالنبي محمد لا يغفرون به والسؤال هل يؤمن المسلم بالطورة والانجيل والقرآن والزبور المنزل على داود وصحف ابراهيم وموسى الجواب نعم بل لا يصح اسلام اذا كفر المسلم بكتاب منه